يقول الإمام أبو الفرج يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحملي رحمه الله تعالى قال الحديث السادس قال عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرع لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات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 فسد الجسد كله ألا وهي القلب الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم هذا الحديث بدان الكلام فيه في أكثر من درس والحديث يعد أحدا جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو أصل في باب الورع وفي باب تعامل الإنسان مع أحكام الحلال والحرام لأن الله سبحانه وتعالى شرع هذا الدين وأنزل الكتاب على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوحى إليه ببيان ما في الكتاب فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اوتي القرآن ومثله معه ولذلك كانت السنه النبويه مبينه ومفسره وشارحه لما جاء في كتاب الله تبين مبهمه وتفسر مجمله وتوضح ما خفي منه للناس والنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بين أن الناس في فهمهم للشريعة الإسلامية على أمرين الأمر الأول أن يكون أو أن تكون النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصوصا بينة واضحة مفسرة فهذه لا إشكال فيها وهي التي اشار اليها بقوله ان الحلال بين وان الحرام بين لكن ثمة نصوص جاءت في كتاب الله فيها من الاشتباه ما يشتبه فهمه على بعض الناس والناس فيها على فريقين فريق اعطاه الله سبحانه وتعالى الفهم الثاقب وعلمه فهي لا تخفى عليه وان كان في لفظها اجمال او في لفظها ابهام او في لفظها اشكال الا انها واضحة بالنسبة له فهذا لا يشتبه عنده هذه المشتبهات بل إنه بمعرفة أصول هذه المشتبهات وردها إلى أصولها ومعرفة الفروع منها والأصول يمكنه أن يصل فيها إلى مراد الله جل وعلا والنوع الثاني وهو الذي تشتبي عليه الأمور وتختلط عليه المسائل وهي وإن كانت في علم الله جل وعلا لها معنى معين ولها فهم معين لكنها تختلط على هؤلاء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بأن من أمته من تشتبه عليه الأحكام ولهذا قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ينبغي للناس ان يفعلوه تجاه هذه الاحكام اما ما كان بينا حلالا او حراما فينبغي للانسان ان يلتزم بما هو مبين ان كان حلالا عمل به وان كان حراما اجتنبه وابتعد عنه وهذه المشتبهات قد تكون في حقه بيّنة فيطبق فيها ما يتضح له ويبين اما اذا اشتبهت عليه الامور فما هو العمل فيها ان اشتبهت الامور عليه فعليه ان يشتهد فيها حق الاجتهاد وعليه ان يحرص على الحاق الفروع بالأصول، وعليه أن يحرص على معرفة القرائن التي تقرب هذه الأمور من الحلال أو من الحرام، تقربه من الحلال فيعمل به أو تقربه من الحرام فيجتنبه، فإن لم يتضح له شيء من هذا عليه أن يسلك مبدأ الورع. فيها فيجتنبها لان في اجتنابها يعني تورع وفي اجتنابها اتقاء لله سبحانه وتعالى لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ومن حقه تقاته ان يجتنب ما يشك في اباحته او ما يلوح له بان هذا من غير المباح ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس الى الورع في هذا الباب فقال فمن اتقى الشبهات اي تجنبها وابتعد عنها فقد استبرأ لدينه وعرضه اي فقد استبرأ اي طلب البراءة لدينه وطلب البراءة لعرضه اما الدين فالمراد به يعني كل ما يتعبد به وكل ما يعمله الإنسان خالصا لله جل وعلا يتعبد به ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فهذا مندرج تحت مفهوم الدين وأما العرض فالمراد به ما يترتب عليه من مدح أو قدح او قدح فان فعل الشيء وترتب على فعله المدح بالنسبة له او فعل الشيء وترتب عليه القدح يعني الاساءه بالنسبة له فهذا الذي يسمى بالعرض هذا الذي يسمى بالعرض وهو اهم من مفهوم العرض يعني في الكليات لان العرض في مفهوم بعض المجتمعات ما يتعلق يعني بالعار لكن العرض في مفهوم الشرع اعم حيث يشمل ما يترتب عليه المدح وما يترتب عليه القدح الاساءه او الثناء فمن اتقى الشبهات حصل له البراءة في عبادته وفي دينه وحصلت له البراءة في أن يساء إليه أو ينال منه بل إن الذي يحصل أنه يناله الثواب ويناله الثناء من الناس لأنه تجنب ما يفضي إلى القدس نعم لما نصل إليه قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات يعني والذي لا يبالي ويتجرع وينال من الامور المستبهه دون فقه ودون تمحيص ودون تحري فهذا جدير بان يقع في الحرام اما من تحرى الشبهات ومن بذل الجهد واستطاع ان يلحق الفروع بالاصول واستطاع ان يميز هذه المشتبهات ويتبين له انها من الحلال البين او ملحقة بالحلال البين فهذا يعني لا غبار عليه وهذا لا يلحقه ذم ولا اسم، لأنه بذل الجهد. لكن الذي لا يبذل الجهد والذي يأخذ الأمور كيفما اتفقت دون تحر ودون اجتهاد فهذا محتمل جدا أن يقع في الحرام من خلال معايشته وتعامله للشبهات ولذلك قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وضرب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثلا ل هذا الذي لا يتحره والذي يقع في الشبهات بمثل راع ياتي بغنمه او بابله او ببقره ويرعى على حدود الاماكن المباحة ويكون بجواره أي بجوار هذه الأماكن المباحة أماكن محرمة لأنها أملاك للناس مزارع يزرعها الناس وأملاك يمتلكها الآخرون فهذا الذي يترك بهائمه وأنعامه ترعى قريبا من أملاك الناس دونه ان تكون منه يقضى وان يكون منه عناية في منع الدواب من التعدي على حقوق الاخرين فانه بغفلته سيقع في الحرام حيث ان البهائم تمتد في رعايتها فتدخل اماكن محرمه عليها لا يجوز لها ان ترعى فيها والسبب في ذلك هو غفله هذا الراعي والراعي الحريص والذي يعنى بان يبتعد عن الحرام ويجتنب عن الوقوع في المحرمات انما يرعى بعيدا عن الحدود بعيدا عن أملاك الغير بحيث يكون في أمن وطمانينه من أن بهائمه لن تتجاوز ما أحل لها وأبيح وهذا هو الذي يعمل في حدود الحلال البين وفي حدود الحرام البين وأما المشتبه فإن بذل فيه الجهدة واتضح له حله فهو في حقه حلال وإن اجتعد وبذل جهده واتضح أنه من الحرام فهو في حقه حرام يجب أن يتجنبه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا هنا إلى ضرورة الاحتياط والأخذ بالورع وتجنب حقوق الآخرين فإن من أراد أن يكمل له دينه ومن أراد أن يعيش بعيدا عن الوقوع في المحرمات فليجتني بالمتشابهات قوله كالراعي يرى حمل المراد بالحما يعني المكان الممنوع والاصل في الحما ان الناس في جزيرة العرب وقد يكون في غيرها يعنون بالرعي خصوصا عندما تنزل الأمطار. وينبت الكلا ياتي امراء القبائل والملوك كانوا يحمون يعني يحددون مواطن يحرمون على الناس ان يرعوا فيها ويخصصونها لراي مواشيهم وكل من تجرأ ودخل ورعى في هذه الاماكن التي حرموها يعاقب اما ان يباح دم هذه المواشي فتذبح او انها تصادر عليه بحيث تؤخذ في مقابل ما اكلت من الرعي هكذا كان الناس يفعلون امراء القبائل والملوك والسلاطين وغيرهم فلما جاء الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك لأن الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلى والناع لكن لما بدأت تجمع إبل الصدقة الإبل التي تجمع لي من الزكاة حتى توزع على أهل الزكاة تحتاج إلى أماكن ترعى فيها فلما كانت هذه الإبل لكافه المسلمين ولأهل الزكاه منهم وتوفير الرأي لها من عمل الإمام ومن متطلبات الدولة الاسلاميه وهكذا يضاف إلى إبل الصدقة أو ماشية الصدقة يضاف لها أيضا دواب الجهاد مواشي الجهاد من الخيل ومن الإبل التي يعدها الإمام ليحمل عليها المجاهدين فكانت ايضا تحتاج إلى أماكن خاصة تتزود منها وتاكل منها وترعى فيها لذلك شرع أن يحمي الإمام بعض الاماكن والمواطن يبلغ الناس أن هذه خاصة بإبل الصدقة وخاصه بإبل الجهاد وهذا الذي يمنعون الناس من رأي فيه يسمونه بالحما فالحما سنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحمى بعض أطراف المدينة خاصة بإبل الصدقة ولما توسعت الدولة الإسلامية ووجد الخلفاء واحتاجوا إلى أن يوفروا لإبل الصدقة ولإبل الجهاد وخيل الجهاد يوفروا له يوفر لها الطعام يوفروا لها الكلاء بدأ كل إمام يعني يحمي جانبا من الاراضي خاصة اذا كانت يعني هذه الاراضي مخصبة فيها من الكلأ والعشب والماء ما يوفر لابل الصدقة لابل الجهاد فكان كل يحمي جانبا من ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ضربه هذا المثال لان الناس يعرفون الحما وانظمه الحما وكيف يعاقب من يتعدى في الحما وكيف يعني يثاب من يتجنب الوقوع في الحما لذلك ضرب المثل به قال كالراعي يرعى حول الحما فمن رأى حول الحما دون يقظه وانتباه يوشك أن يقع في الحرام لأنه سيترك الأمر لبهيمة الانعام وربما تجاوزت وخرجت عن حدودها ودخلت في الحدود الممنوعه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا كيف كان الملوك والأمراء والسلاطين كيف كانوا يحمون حماهم وكيف كانوا يعاقبون من يتجاوز ويدخل في حما هؤلاء الملوك فإنهم إما أن يهدروا دم هذه المواشي التي اكلت من الحما او انهم يأخذوها على صاحبها ويصادرونها وتصبح جزءا من امنال هؤلاء الملوك وهؤلاء المراء لان المسألة تحتاج الى شدة في المعاقب النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا هذا المثل ويقول اذا كان ملوك الدنيا يحرصون على حماهم ويدافعون عن حماهم ولو ادى ذلك الى اتلافي او اهداري او قتلي ما من تعدى وتجاوز فان الله سبحانه وتعالى غيور على حماه غيور على محارمه غيور على حدوده فمن يتجاوز حده ومن يرتكب إذما من الآثام أو يقع في محظور من المحظورات أو يرتكب جريمة من الجرائم أو ينتهي حرمات الله فهو جدير. لأن يعاقبه الله سبحانه وتعالى على ذلك أشد العقوبه هذا هو المثل الذي ضرب في هذا الموضوع وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب لأفهام الناس خطورة التجاوز والتعدي في ارتكاب المعاصي فإن الله سبحانه وتعالى يعاقب من يفعل ذلك تعقوبه الملوك الذين يؤاخذون من رعى في حماه ومن خرج عن حدوده الى حدود غيره نعم يسأل الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما ينبغي إذا كان هو ليس من أهل العلم ما ينظر إلى أقوال العلماء وإنما يسأل من يثق به لأن هذا هو المطلوب كنا وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على هذا التقسيم الذي جاء في هذا الحديث من أن الحلال بين والحرام بين وبين الحلال والحرام دوائر مشتبهة هذه الدوائر تشتبه على كثير من الناس ومعناها أن بعض الناس مفهومها أن بعض الناس لا تشتبه عليهم فإن لم تشتبه عليه هي ملحقة عنده بالحلال البين وبالحرام البين ومن اشتبهت عليه هو الذي يحتاج إلى التحري فإما أن يعني فإن تحرى فإما أن يلحق هذه المستبهات بما هو حلال وإما أن يلحقها بما هو حرام وعندئذ يعني بعد إلحاقها بكونها حلالا أو كونها حرام أن يتعامل بها من خلال الورع الذي ينبغي أن يكون نبراسا له ويكون يعني شأنه وديدنا ولهذا يقول ومن هذا ايضا ما اصله الاباحة يعني عندنا بعض الاشياء ان اختلفنا هل هي طاهرة او انها نجسة يقول الاصل في الاشياء انها طاهرة إلا إذا طرأت عليها لأن النجاسة تطرأ على الطهارة فإن غلب على ظننا أن النجاسة طرأت عندئذ نلحقها بالنجاسات ونتعامل معها على أنها نجسة لأن الأصل في الأشياء الطهارة أما ما يتعلق باللحوم فقال إن الأصل فيها التحريم إلا إذا قام الدليل على الإباح إذن ففي هذه الحال إن جاءتنا أمور وجدت مسائل هذه الأمور وهذه المسائل إن ورد فيها نص فالحمد لله وإن لم يرد فيها نص فنلحقها بأصولها إلا إذا قام من القرائن والأدلة ما يصرفها عن تلك الاصول قال ومن هذا أيضا ما أصله الإباحة كطهارة الماء والثوب والأرض إذا لم يتيقن زوال أصله فيجوز استعماله على أنه طاهر. وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان لأنها في الأصل محرمة أما الأطباع ففي قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون إذن الله سبحانه وتعالى يعني أباح لنا طريقين وما عداهما فهو محرم قال فان ما عدا او كالارباع ولحوم الحيوان فلا يحل الا بيقين حله من التذكيه يعني في النسبة للحوم والعقد بالنسبه للارباع فان تردد في شيء من ذلك لظهور سبب اخر يعني لوجود قرائن اخرى رجع الى الاصل فبنى عليه فيبني فيما أصله الحرمة على التحريم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه أو كلب غير كلبه أو يجده قد وقع في ماء لاحتمال أن يكون مات بسبب الوقوع في الماء لا بسبب التذكير قال وعلل بانه لا يدري هل مات السبع هل مات من من السبب المبيح يعني الذي هو الصيد هل مات من السبب المبيح له اي الصيد او من غيره كان يقتله كلب اخر او سهم اخر ويرجع فيما اصله الحل الى الحل فلا ينجس الماء والارض والثوب بمجرد ظن النجاسة وكذلك البدن يعني لا ينجس اذا تحقق طهارته وشك هل انتقضت بالحدث يعني الطهارة وشك هل انتقضت بالحدث عند جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله فإنه يعني في هذا الباب يقدم الانتقاء إذ لم يكن قد دخل في الصلاة مالك يفرق بين حال الشخص قبل الدخول في الصلاة وبعد الدخول إن دخل في الصلاة فيبني على الأصل وإن لم يدخل في الصلاة لأن فيه فسحة ففي هذه الحالة يأخذ بالأحوال وقصة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وفي بعض الروايات في المسجد بدلا من كلمة في الصلاة وهذا هو الذي حمل الإمام مالك رحمه الله على أنه يفرق بين من دخل في الصلاة ومن لم يدخل وهذا يعم حال الصلاة وغيرها فإن وجد سبب قوي يغلب معه على الظن مجاسة ما أصله الطهارة مثل أن يكون الثوب يلبسه كافر لا يتحرز من النجاسات فهذا محل اشتباه فمن العلماء من رخص فيه اخذا بالاصل ومنهم من كرهه تنزيها ومنهم من حرمه اذا قوي ظن النجاسة مثل ان يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحته يعني ان يكون وثني ممن لا تباح ذبيحته او ان يكون او يكون يعني الكافر او ان يكون الثوب الذي كان على الكافر ملاقيا لعورته كالسراويل والقميص وحيث ان هؤلاء لا يتطهرون فيغلبوا على الظن نجاسة الثوب قال وترجع هذه المسائل وشبه وشبه وشبهها الى قاعده تعارض الاصل والظاهر فان الاصل الطهارة والظاهر النجاسة وقد تعارضت الادله في ذلك فيرجع فيها الى الاصل فالقائلون بالطهارة يستدلون بان الله تعالى احل طعام اهل الكتاب وطعامهم انما يصنعونه بايديهم في اوانيهم وقد اجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوه يهودي وكان هو واصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب اليهم من نسجه او من نسج ما يجلب اليهم مما نسجه الكفار من الثياب والاواني وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الاوعيه والثياب ويستعملونها قال وصح عنهم انهم استعملوا الماء من مزاده مشركه وهذه قصتها لما كانوا في غزوه تبوك قال والقائلون بالنجاسة يعني بأن الظاهر هو النجاسة ولا, ولا اعتبار بالأصل يستدلون بأنه صلى الله عليه وآله بأنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه سئل عن آنية أهل الكتاب الذين يأكلون الخنزير ويشربون الخمر فقال إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله هذا ما يتعلق بمسألة المشتبه